القلوب تسافر نحو طيبة بعد الحديبية العلم يمان ينطلق من اليمن شاب تتمايل به مطيته نحو طيبة وبرفقته أمه المشركة العنيدة وخادم يخدمهما ومعه بعض أهل اليمن أعلاهم التعب فنزلوا ليستريحوا ولما خيم الليل استسلموا للنوم لكن الخادم لم ينم ظل مستيقظا ينتظر نوم سيده الشاب أبي هريرة الدوسي ولما رآه نائما نهض فأخذ متاعه وانسل نحو راحلته وركب وهرب استيقظ أبو هريرة رفع رأسه وتلفت وهتف بخادمه فلم يرد بحث عنه فلم يجده تألم الفتى. لكنه قارن ما أمامه من صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم بما خلفه من مال وديار وخادم فقال يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي نهض أبو هريرة نحو أمه وأخذ بيدها وأركبها وواصل مع رفاقه سفرهم حتى احتضنتهم نخيل طيبة قبيل الفجر سارت قافلة اليمن خلال الظلام يحدوها قبيل وقفها صوت لا يشبه صوت بلال تهادت الرواحل نحو مصدر الصوت حتى أوقفتهم بباب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخوها وأنزلوا هوادجها ثم توضأوا ثم دخلوا المسجد الذي تومض جدرانه من الداخل بضوء السرج فإذا النساء أكثر من الرجال صلوا ركعتي الفجر وأقيمت الصلاة فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم استغرب أبو هريرة وزاد استغرابه حين رأى الرجل الذي أم الناس حدق به فلم يسمع أحدا يناديه برسول الله إنه سباع بن عرفطة الغفاري كبر سباع فكبر الرجال والنساء وقرأ الفاتحة وسورة مريم أو جزءا منها وقرأ في الركعة الثانية ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون سافرت تلك الكلمات التي تحارب الفساد والغش التجاري في الأسواق سافرت بأبي هريرة إلى دكان من دكاكين اليمن حيث يقبع تاجر جشع يضع في دكانه مكيالين للغش فقال في نفسه وهو في الصلاة ويل لأبي فلان له مكيالان إذا اكتال اكتال بالوافي وإذا كال كال بالناقص ثم أكمل إنصاته للآيات ولما انتهت الصلاة وبدأ خروج بعض المصلين من المسجد نهض أبو هريرة للسلام على الإمام وسأله عما يجري أين القائد صلى الله عليه وسلم أين أبو بكر وعمر أين المهاجرون والأنصار رحب سباع به وبمن معه ثم زودهم بالطعام وما يحتاجونه وأخبرهم بسر مغادرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد ثلاثة أيام من عودته من الحديبية